بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام إتاب أَزَلناهُ إلَكَ للتُخْرِرج الناس سَمَِظُّمات إِلَ النُور بِإِذْنِ رَبّهم إتاب أَذَناهُ إلَكَ للتخرِرجًا الناس سَمَِغُّمات إلًَا النُورِ بِإذْن رَبّهم بإِذْنِ رَبّهم إلىلَى الصط العزيز الحم إِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مُرْسَلًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَلَا أَرْسَلْنَا مُرْسَلًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, ويهدي من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وَلَقدَدَ أأَسَلْناامُسَ بِآياتنَاأَن أأَخْرِرجِ قَوْمَكَ مِن نَظْهُلُ مادلًَا النُورِ وَذَكِدْهُ بأَامِل وَلَقدَدَ أَْسلناامُ س إ فِي ذلكَ لآيات لكُ لصَبِّ شَك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 يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء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 لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاج وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا ان ك قَرنَّ بِمَا أُبصِْلتُ بِ تَرَدُّ أَد يَْ في أَكويهِ وَقَاُ إِ كَ قَرْنَّ بِنَا أُبُسِْلتُ بِ وَإِنَّ لَ شَكِم مَِّ تَدُلَناَ إِلَيْهِ مُربَ وَإِنَّ لَكُم فِي شَتْمٍ مِّمَّا تَدْعُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا مُرِيد قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إى أَجَلم مسمى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا فأتونا بسلطان مبين تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لَهُمْ نُرُسُلُهُم إِن نَحْن إِلَّا بَشَر مِدْلُكُمْ وَلَك اللهَّ يَمُُّ عَ مََشَاءُ مِن أَيبَادِ قالت مِنْ يذَادِه وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولنصبر على ما اذيتمونا ولنصبر وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من اضلالا او لتعودن في ملتنا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 لِوَالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّ لَكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد, عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مكان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَلَا هُوَ ذَلِيكَ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اعمالهم كرماد نشتجت به الريح في يوم عاصف اعمالهم كرماد نشتجت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذالك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق الم تر ان الله خلق بالحق إِيَ شَاءَ يَذْهَبُ بِكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِيَ شَاءَ يَذْهَبُ بِكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّكُنَّ لَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ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 ما لنا لا لنا من نحيص وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم فقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تَرْتَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ أ تمون وَلومكم ما أنا بمُصدقكم وماُ بمُصريخ لا أ إِنَّكَ فَرَطْتَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّكَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٍ أصلها ثابت وفروعها في السماء أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي انكلها ثلحين بإبن ربها تؤتي انكلها ثلحين بإبن ربها وَيَبرِضُ اللَّهُ الْأَمتَلََ لَِّ سِلَعَهُم يتَذَككرُون وَيَبْرضُ اللهَّهُ الأأَمتَلَلَِّا سِلَ عََّهُم يتَذَكرون ويضرب الله وَمثلل كلمةة خبيتَة كشجرَة خبيتَة جستتم قوَوقِ الأضظم لَ مِ قَاب وَت كَة ثَبِّتُ اللههُ الذينَ آمنُ بِالقَوول السَّابِتِ في الحياةِ الُّنْيا وَفِيآخِه تَبّت اللههَُّنَ آمَنُوا بالِالقَوول السَّادكِ في الحياكِ الُّنْيا مَا يشَ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ ذَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ ذَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قللِّ عذادََّ بينَ آممَنوا يُوقمُ الصَّلَكَ وَيُوم فِقومُمَِّا رَزَقُناَاهُم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 وسخر لكم الأنهار فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الكلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وَسَخَ لَكمُ الشَّتَ وَالْخَمَد إذَ وَسَخخَرَ لَكم الليلى وََّه وَتَخخَرَ لَكمُ الليلى وََّه وَآتَكُم مِن كُّمَا كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ان الانسان لظلوم كفار وَإِب قالَالَ إبْيِي مُرَّجعَ هذا الذَلدَ مِنَ وَجنُوبِنِي وَبَنِيًاَّ نعبُدَ الأصْنام وَإِذْ قالَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ مَن جَاءَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن درجيتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من درجيتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَقَضَاهُمْ مِنَ السَّمَآتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يخفى على الله من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 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم محطَلَ مُقَعيرُوتِهم لا يَيبْجدَدُّ إلَهِمْ قَفُهُم لا يَيب تَدُّ إلَهِمْ قَبُهُم وأأَفئِدَتُهُ هَوَا لاَا يَيبْتَدّ إلَيْهِمْ قَبُهُ وأأَفئِدَتُهُ هَو وَأَدِرٍا سَيَوْمَ يَأكِيهِمُلعَذاَابُ فَيَقولُولَّذينَ وَلَمُ رَبَّّنَا وَآدِرٍَّا سَيَوْونَ يَأكِيهِمَُّ فَيَقولَُّينَ غَلَم رَبنَا أَكِن إلَ أَجٍ قَريبٍ نُجِبَدَ عَْوَتَكَ وَلَتَّ بِعموسُول فَيَقولَُّينَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُم فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَسَكَنتُم فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكَبَّيْنَا لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده ورسله فلا تحسبن الله مخلفا وعده ورسله ان الله عزيز ذو انتقام ان الله عزيز ذو انتقام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 وَتَرَ الْمجرمينَ يَوْمَئِذٍ مقَبللين في الأصفَ وَتَغَ الْ المُجرمينَ يَوْونَئِدٍ م قَظينَكِ الأأَفْنَ سرَرابِيلُهُ مِ قَطِرَان وَتَغُ شَوجوهَهُم تَرٰى دِيْنَهُمْ مِّن قَطْرَانٍ وَتَغْشٰوُ وُجُوْهَهُمْ دَيَجْزِي اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ دَيَجْزِي اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا انما هو الههم واحد وليذكر أولو الألباب ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب من نوکر الى لو